إ ن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا و ص ي ئ ا ت أ ع م ا ل ن ا من ي ه د ي الله فلا ن ض ل له ومن يضلل فلن تجد له وليا م ش ر ا و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له أ ر ا د ما العباد فاعله ولو عصمه لما خ ا ل ف ه ولو شاء أ ن يطيعه جميعا ل ا ط ا ع ه و أ ش ه د أ ن ون سيدنا ونبينا محمدا ً عبده ورسوله نبي شرح الله له صدره ورفع الله له ذكره ووضع الله عنه نذره وجعل ا ل ذ ل ة والصغار على من خالف ا م ه صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إ ل ي ه اللهم وعلى اله و أ ص ح ا ب ه وعلى سائر من ا ت ف أ اثره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 وقد سكن الله جل وعلا الرسل الداعين إ ل ى توحيده ب ر س و ل ن ا صلى الله عليه وسلم فهو حظنا من النبيين كما نحن حظه من ا ل أ م م صلوات الله وسلامه عليه ومما ج ا د ن ي شرفا وتيها و ك ت ب أ خ ل ص ي أ ط ر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي و أ ن صيرت احمد لي نبيا والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث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 عن قوم صالحين فيمن ق ب ل ا وابتلوا كما ابتلي هؤلاء المؤمنون ا ل أ و ا ئ ل وعن ق د ر ة الله جل وعلا ونقمته تبارك وتعالى في حق من عصى رسله والثالث في إ خ ب ا ر ا ل م آ ل إ ذ ا لقي اولئك المؤمنون ربهم الكبير المتعال وهو الوعد بالجنه ة فعبر ذ ه الطرائق الثلاثة ربي المجتمع ا ل أ و ل ت ل ب ي ة ا ل ق ر آ ن ي ه قال الله جل وعلا بعد أ ن ب ك ر ج م ل ة من أ خ ب ا ر ا ل أ ن ب ي ا ء في س و ر ة هود مع أ ح و ا ل ه م مع من آ م ن معهم ومع من خالفهم قال الله جل وعلا بعد ذلك وكلا نقص عليك من أ ن ب ا ء الرسل و ما نثبت به فؤادك قال ربنا وكنا نقص عليك من أ ن ب ا ء الرسل ما نثبت به فؤاده وجاءت في ه ذ ه الحق و م و ع ظ ة وذكرى للمؤمنين ف أ خ ب ر ربنا جل وعلا رسوله, رسوله صلى الله عليه وسلم أ ن مما يثبت به فؤاد المؤمن ا ل ت أ م ل في كلام الله ف ا ل ن ظ ر في و ع د ه والنظر في وعيده والنظر في ج م ل ة من مضى وغضر من أ خ ب ا ر أ ه ل ا ل أ م م ا ل س ا ب ق ة فكان من السور التي أ ن ز ل ه ا الله جل وعلا على نبيه تحمل هذه الطرائق الثلاث سوره ة البروج قال ا ل ل جل ل و ع البروج و ا ا ل واليوم الموحود وشاهد ومشعود هو قال الله بخاتمة يا إلى بل هو في لوح مجيد محبور أن قرآن في و ا ل م ت أ م ل في هذه ا ل ص و ر ة يجد الثلاث ا ل طرائق التي بيناها ظ ا ه ر ة جليه قال الله والسماء ذات الخروج هذا قسم قسم من رب ا ل ع ز ة في كتابه العزيز بالسماء التي هي مخلوق عظيم من مخلوقاته فمجد جل وعلا ب أ ن ه خلقها قال في ا ل ق ر آ ن أ ن ت م أ ش د خلقا أ م السماء بناها رفع س ن ت ه ا فسواها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 وهذا اليوم الموعود وعده الله جل وعلا أ ه ل ا ل إ ي م ا ن وعده وتعالى أهل سبارك وتعال أهل الكبر قال الله جل وعلا في حق أ ه ل الكبر فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي وعدوه وقال تباركت أ س م ا ؤ ه وجل ز ن ا ؤ ه في حق أ ه ل طاعته إ ن الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حثيثها وهم ف ي م ش ت ه ت أ ن ف س ه م خالدون لا يحزنهم الفزع ا ل أ ك ب ر وتتلقاهم ا ل م ل ا ئ ك ة هذا يومكم الذي كنتم ت ع د و ن فقول ربنا في الفروج واليوم الموعود قسم بيوم وعده الله جل وعلا أ ه ل ا ل ج ن ة واهل المرء وعده الله جل وعلا الكافرين وعده الله جل وعلا واليوم الموعود وشاهد ومشهود هذا من مجمل القران غير المفصل والمخصص ولهذا اختلفت كلمه العلماء به وكل له د ل ي ل فيما قال قال قوم من العلماء الشاهد من يحضر صلاه الفجر والمشهود صلاه الفجر نفسها قال الله جل وعلا أ ق م ا ل ص ل ا ة لجنود الشمس إ ل ى غسق الليل ان ق ر آ ن الفجر كان مشهودا وقال اخرون الشاهد الحجاج والمشهود يوم ع ر ق ه أي شيء أكبر شهادة شهيد بيني وبينكم وقال ب ي ن ك م و آ خ ر و ن الشاهد نبينا صلى الله عليه وسلم والمشهود أ م ت ه قال الله تبارك وتعالى وقيل ج وجئنا ئ ن من ا هؤلاء شهيدا أمة كل بك على بشهيد و غير ذلك من اقوال العلماء كل يتلمس قولا صحيحا ب ي قول الله وشاهد ومشهود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 قتل اصحاب الاخدود هذه ا ل آ ي ة إ م ا أ ن تكون إ ن ش ا ئ ي ة و إ م ا أ ن تكون خ ب ر ي ة ف إ ذ ا ق ل ن انها إ آ ي ة إ ن ش ا ئ ي ة يصبح المعنى لعن أ ص ح ا ب الاخدود فلا يصبح وفق ل ا يمكن تكون أن و قواعد ا ل ل غ ة جوابا للشر ط جوابا للقسم ولهذا قال بعض العلماء انها آ ي ة خ ب ر ي ة ف إ ذ ا ق ل ن انها إ آ ي ة خ ب ر ي ة صح اعتبارها جوابا للقسم لكن ا ل أ ظ ه ر أ ن ه ا ج م ل ة إ ن ش ا ئ ي ة فيصبح أ ن ه ا غير جواب للقسم و ي ك و ن جواب القسم مقدر يقدر بمثل قول الله جل وعلا ق ل أصحاب الأخدود قلنا الطائفة المؤمنة ا ل إن ت ي نزل ع ل القرآن في المقام الأول لأن ي ا تعرف في أ تحتاج خ ب ا ر م ن سبق وأنباء منذبب وتعلم حتى سبق و ن اولئك ق تبارك ا ى سبقوا ل المهاجرين الاولين والفئه المباركه من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين لا يمكن لاحد ان يلحقهم فيما وصلوا اليه قال الله هو رضي آخر الله طلقوا عنه عنه إلى آخر الآية. من الله جل وعلا بمن فاذا ظاهر الله اقتدوا بمن سلف وكان ل ه ا ل حظ من عطايا الله فاجتمع خير ا ل أ و ل ي ن وخير ا ل آ خ ر ي ن فيهم فكانوا اكمل جيل وأمثل رضوان الله تعالى عليهم أ ج م ع ي ن باسر ل ن ا س قال الله جل وعلا قتل أ ص ح ا ب الاخدود أ م ا أ ص ح ا ب الاخدود ف إ ن ا ل ف ت ر ة ا ل ز م ن ي ة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 فتكون ا ل ج م ل ة إ ن ش ا ئ ي ة بمعنى الدعاء قتل اصحاب ا ل مخدود النار ذات الوعود هم عليها فعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شؤون فجمع اولئك النظر عياذا بالله ممن عذبوا اهل الطاعه جمعوا سيئات كل واحده منها اعظم من الاخرى الاولى منها انهم كفؤوا بالله والامر الثاني انهم صدوا الناس عن توحيد الله والثالث انهم عذبوا من يؤمن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 و ا ل ع ا ف ي ة في وطنه و ا ل ع ا ف ي ة في أ و ل ا د ه ولا يؤمن بالله ا ل ع ي ز ل ح م ويوجد في الناس حتى ممن ينتسب إ ل ى ا ل إ س ل ا م من قبل يوما أ ن يعقد أ م ا م ل ه بالتسبيح ويوجد في من ينتسب إ ل ى ا ل إ س ل ا م من ربما سمع ا ل أ ذ ا ن ف ي ا ل و ل الصلاه د ة حجع ا حي على الفلاح و ا ل اتفاق مقدماه على أ ن يصل إ ل ى المسجد ويوجد في من ينتسب إ ل ى ا ل إ س ل ا م قلما يرضى ان يعثر جبهته بالسجود ل ل رب ع ل ا م الغيوب جل جلاله ويوجد غير ذلك والرب ب ا رحيم وتعالى ر حليم كما سياتي بيانه في ا ل آ ي ا ت قال الله وما ن ق م منهم إ ل ا أ ن ي ؤ م ن بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات ل هنا ي س الإسلام ا ء ل و ه هذه و يقرأ ا ل آ ي ا ت ر ب ن ا يقول الذين هم ا ل ق ص م ا و ا ت والارض وهذا لا يغتاب مؤمن فيه ف أ ي ن نصرته جل وعلا ل أ و ل ي ا ئ ه ل ن يجعل الله جل وعلا الدنيا دار جزاء فلا ا ل ع ط ي ة منها دلاله رضا ولا الحرمه منها و ا ل م ن ع عنها دلاله سخط كما أ ن العطاء الدنيوي من الله لاحد ليس دلاله سخط وعدم العطاء ليس دلاله رضا فلا يتعلق بالعطاء غ ن رضوانه ى والفقر ولا لا الله لا صخط ي ت ل ق بالفقر والغنى لا ص خ ط الله ولا رضوان ف إ ن هذا م ا تجري عليه نواميس الكون فلا فقير يقال لكل فقير إنه قريب من الله ولا يقال لكل غني إنه بعيد عن الله لكن العضرة كل العضرة المرء بما قريب غني بعيد يقع إنه إنه من عن من من عمله والله يقول ولولا ان يكون الناس امه و ا ح د ة لجعلنا لمن ي ك و ر بالرحمن لبيوتهم شقبا من رضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أ ب و ا ب ا وسرورا عليها يبتكرون وزخرفا و ن وإن كل ذلك لما متاع الحياة وان كل ذلك لما مساء الحياه الدنيا و ا ل آ خ ر ة عند ربك للمتقين كان متقيا س غنيا كان متقيا فقيراً كان متقياً كان بين بين أ ح و ا ل ه في الدنيا لا ع ل ى ب س له ب ا ل آ خ ر ة العبره ب ا ل آ خ ر ة ب أ ن يكون المرء تقيا في الدنيا قال الله ثم ننجي الذين ونذروا اتقوا الظالمين فيها قال الله بعدها الذي له ملك السماوات و ا ل أ ر ض والله على كل شيء شهيد ثم قال ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا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 وخلق ابان آ د م بعد أ ن خلقها فلما استوى قائما طلب منه ان يسلم على النذر من الملائكه ثم اختلف العلماء هل خلق الله جل وعلا زوجه حواء قبل أ ن يدخل آ د م ا ل ج ن ة أ و بعدها فمن قال إ ن حواء خلقت قبل دخول آدم ادم ل إلى قول الله جل وعلا وقلنا ج ن نظر ة يا آ ا س ك وزوجك ن أنت ا ل ج ن ة ومن قال إ ن ه خلقت حواء بعد دخول آ د م ا ل ج ن ة ل ج أ إ ل ى قول الله جل وعلا وخلق منها زوجها ليسكن إ ل ي ه ا فقالوا إ ن آ د م أ د خ ل ا ل ج ن ة من غير حواء فاستوحش ل أ ن ا ل ج ن ة عرض السموات و ا ل أ ر ض فخلق الله جل وعلا من أ ح د أ ض ل ا ع ه زوجه حواء ليسكن إ ل ي ه ا كما قال الله ولا يتحرر عندي ترجيح ب ا ل ق ض ي ة لكن المقطوع به أ ن آ خ ر ا ل أ م ر كلاهما كان في ا ل ج ن ة آ د م وزوجه حواء اخبره الله جل وعلا بما في ا ل ج ن ة من النعيم إ ن لك الا تجوع فيها ولا تعرى و أ ن ك لا تظما فيها ولا تضحى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 فالكبر الذي من اجله إ ب ل ي س امتنع عن السجود كان سببا في أ ن يتوب الله جل وعلا عليه أ ن يبقى على خطيئته وذنبه أ م ا ا ل ش ه و ة التي غلبت على أ ب ي ن ا ادم عليه السلام فإن الله جل وعلا قال فتلقى إ ن آ د م من ربه كلمات فتاب عليه إ ن ه هو التواب الرحيم فهو أبونا ونبي مكلم صلوات الله وسلامه عليه والأدب معه أبونا ونبي صلوات والأدب أمر مكلم دل عليه الشرع والعقل والنقل من هذا كله أ س ك ن ع ادم ا ل ج ن ة ثم أ ه ب ط قال الله جل وعلا قل اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو و أ خ ب ر الله جل وعلا أ ن بني آ د م سيبتلون ما كذا الناس عشره قرون على ا ل ف ط ر ة لا يعبدون غير الله ثم ظهر فيهم ع ب ا د ة ا ل أ ص ن ا م فبعث الله نوح ثم تتابع بعث ا ل أ ن ب ي ا ء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 لكن ا ل م ش ك ل ة التي ي و ا ج ه ه كل أ ح د وهي ح ق ي ق ة الابتلاء أ ن الدنيا, الدنيا واقع مشهود اما ل د ن ي ا واقع ش ه و د أ م ا ل ج ن ة فهي غيب ا ل موعود شيء غير مرئي ولهذا سميت ج ن ة ل أ ن ه ا م خ ف ي ة كالجنين ف بطن امه فالتنافس فيها والحث عليها أ م ر يتفق مع ا ل ج ب ل ل يتبق مع ا ف ط ر ة ل أ ن ك شيئا تراه بعينيك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 و إ ن قل ا ل إ ي م ا ن ونقص اليقين لم يؤمن العبد إ ي م ا ن ا ً كاملاً حقيقيا بذلك الغيب ف ل م يسعى في الحصول عليه ووصل إ ل ى ما وصل إ ل ي ه ولهذا قال الله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه و ا ل أ ن ع ا م والحرث فالذي خلق الخلق هو الذي قال إ ن هذا شيء مزين للناس ثم قال جل وعلا والله المآب عنده حُصن、مآب. قل أ ُ ن ب ِ ئ ُ ك ُ م بخير ٍ من ذلكم ُِ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها ل الانهار ق ل ِ ما ا ق ل خالدين فيها فهذا شيء لم يشاهد ولم يقع لكن المؤمنين يعلمون أ ن ه وعد من الله والله لا ي خ ل ب الميعاد متى ي ب د أ حصول ذلك الوعد يبدأ يبدأ أول ما يبدأ عندما تخرج روحك ا ل م ؤ م ن ة برحمه الله من جسدك في الثقاء قبل أن تخرج ر و ح كفي من جسدك ك السقاء تراها في ا ل م ل ا ئ ك ة الذين يباشرون قبض روحك يقولون لك لا, لا تحزن على ما فات ولا تخشى مما هو آ ت فهذا أول بإذن ا ل ل ه و ر ح مراحل ت ه م تحقيق الوعد ثم إ ذ ا حلت عنك أ ر ب ط ه الكفن أ و ض ع عليك التراب وخذي بينك وبين العمل سترى الطريق الثاني في تحقيق الوعد على الصادق ا ل م ف ت و ق صلى الله عليه وسلم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 المؤمن والكافر إ ل ى بعث يسبح بحمد الله سواء كان مؤمنا أ و كافرا ن ك ا إ ل ا أ ن الفارق ا ل أ ع ظ م أ ن الكافر لا ينفعه التسبيح والدليل على أ ن ه م يسبحون قال الله جل وعلا قل كونوا ح ج ا ر ة أ و حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدوا اقول الذي فطركم أ و ل م ر ة فسينقذون اليك رؤوسهم ويقولون متى قل عسى أ ن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمدك ه فهذا فالله في المسألة نص يقول يوم ي و د ع م أي اي ل ب ع ف ت ت س ج ب بحمده و ن أي تخرجون مستجيبين تسبحون بحمد ربكم كما فسر ا ل ا ي ة سعيد بن جبير رضي الله عنه وارضاه والمقصود من هذا أ ن هذا ثاني طرائق تحقيق الوعد ثم يعشر الناس على أ ر ض ا ل بيضاء ن ق ي ة و ي أ ت ي الفصل بين العباد كما هو م ع ل و ف مما هو ليس م ه ا ر محاضرتنا هذه ثم بعد أ ن يقضى الامر ويتحرر طريق كل فريق يسير أ ه ل ا ل ج ن ة إ ل ى الجنه ة جعال ل ل ويذهب اهل النار الى النار عادنا الله من بالجنة من من الجنة منذ سنين ذلك هذه وإياكم وفريق وقرون فريق بالكحيف قال ربط و أ ن ف س المؤمنين تشتاق اليها ف ي ز ب ح م و ن إ ل ي ه ا لكنهم يفاجئون أ ن أ ب و ا ب ه ا م غ ل ق ة وجرت ع ا د ة الناس شرعا وعقلا و ع ر ف ا أ ن ه م إ ذ ا ضاق عليهم شيء فزعوا إ ل ى كبيرهم سواء كان سنا أ و قدرا أ و مالا أ و م ر ص ب ا فيفزعون إ ل ى آدم ي ادم آ أ ن ت أ ب و ن ا فافتح لنا ا ل ج ن ة فيقول عليه السلام ت أ د ب ا وتواضعا وهل اخرجكم من الجنه إ ل ا خطيئه ابيكم فيابى ان يستفتح ويقول لست بذات اي لست اهلها فياتي نبينا صلى الله عليه وسلم فيستفتح باب الجنه فيقرا حلقه بابها فيقول له الخازن من انت فيقول انا محمد جعلني الله واياكم ممن يزاحم على بابك عند بابها يسمعون ا ل ك ل م ة التي يقراونها اليوم في ا ل ق ر آ ن ويسالون الله برحمته ان يحققها لهم كما تلوها قال الله جل وعلا عنهم ادخلوها بسلام امنين من حرم يوم القيامه ان يسمع هذه ا ل ك ل م ة اسال الله ب ي ح ب اسمائه إ ل ي ه و أ ق ر ب ه ا زلفى عنده و أ ع ظ م ه ا لديه أن ل ا يجعل أ ح د ا منا اليوم محروما بها فيدخلها نبينا صلى الله عليه وسلم ثم يدخلها المؤمنون و ا ل أ ن ب ي ا ء قبل والمؤمنون على قدر إ ي م ا ن ه م جردا مردا ك أ ن ه م مكحلون أ ب ن ا ء ثلاث وثلاثه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 وجاء ت ق س م ا ت اخرى فيدخل أ ه ل ا ل ج ن ة ا ل ج ن ة إ ذ ا دخلوها أ و ل ما يطعمون زيادتك بذنون ينحر ا عليها شرابا من عين عليه سمسبيلا الصادق المصدوق صلى الله وسلم هكذا شرابا أخبر من تسمى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 قال ويسبح الرعد بحمده سبحته ا ل م ل ا ئ ك ة ق ا ل ونحن نسبح لك قالت ونحن نسبح لك كما قال الله في ا ل ق ر آ ن وسبحه المؤمنون وسبحه الجبال إ ن ا فخرنا الجبال معه يسبح وسبحته الطير والطير محشور و أ ج م ل جل وعلا أ ك ل عمد جعلها ع ا م ة قال و إ ن من شيء إ ل ا يسبح بحمده و أ ع ظ م من ذلك كله أ ن الله جل وعلا سبح نفسه بنفسه قال الله سبحان الذي أ س ر ى بعبده وقال الله وقالوا الله ق ل اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون فسبح الله جل وعلا ذاته ا ل ع ل ي حتى يعلم أ ن للتسبيح رفيع المنازل, المنازل عند الله وهذا نبي الله زكريا يبتلى ب أ ن يبقى ل ه آية بأنه لا يكلم الناس رغم استواء خلقه أن ل ا تكلم الناس ثلاث ليال س و ي ة ومع ذلك قال الله له وسبح بالعشي والاذكار فخرج عليهم ف أ و ح ى إ ل ي ه م أ ن سبحوا بكره ة وعشية والآية و ا لم نظل ت ا فيها لكن أن س ب ح و ا بطرة و ع ش ي ة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 واذا دلوا من الجنه قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا ان نهتدي لولا ان هدانا الله واذا ادخلوا الجنه قال الله عنهم و آ خ ر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين فهذا بعض ما اخبر القران وجاءت السنه من اخبار ثابته عن اهل الجنه في هذا النعيم لا يخافون من شيء خوفهم من أ ن يقال لهم أ خ ر ج و ا منها ف إ ذ ا جيء بالموت على ص و ر ة كبش أ م ل ح ونودي اهل ا ل ج ن ة فينبغون من شرفاتها خائفين أن ي ق ان ل لهم م أخرجوا ه ا و يقال ك ذ لهم ك ذ ا الندار النار لأهل ث يضبح ا ل م و ت ي ن ح ر ما بين ج ن ة و ا ل ن وينادي ا ر منها ا يا د أن ل ل خلود بلا موت يا أهل النار خلود بلا ج ن وأن ة موت موت يا قال عائشه ة لو أ ن أ ح د ا ل ن ا ت فرحا لمات اهل ا ل ج ن ة فرحا ولو أ ن أ ح د ا ل ن ا ت حزنا لمات اهل النار حزنا في غ م ر ة ذلك وليس من صحيح ا ل ل غ ة أ ن يقالوا غ م ر ة ل أ ن ه ا تقال بالمكروب في, في ذلك كله يسمعون مناديا ينادي يا أ ه ل ا ل ج ن ة إ ن لكم عند الله موعدا فيقولون وما هو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 التي لا تعجلها ع ط ي ة وهي ل ظ ة النظر إ ل ى وجه العلي ا ل أ ع ل ى جل جلاله وقد قلنا كما قال الاخيار من قبلنا مرارا والله إ ن المرء لتبعد به الديار ب أ ي غرض ف إ ذ ا آ ب ت أ و بعد سفره وكفرت أ ي ا م غيابه حن إ ل ى وجوه أ ق و ا م هذا يحن إلى وجه أبويه وهذا إلى زوجته وهذا إلى أخواته وهذا إلى أولاده وهذا إلى جرانه وهذا إلى خلاله يحن إلى إلى إلى إلى إلى إلى وهو معذوم فكيف الشوق إ ل ى ر ؤ ي ة وجه ارحم الراحمين جل جلاله رزقني الله وإياكم تلك العطية فاذا راوا وجه ربهم يتناسون كل نعيم ل أ ن ه لا نعيم أ ج ل ولا أ ع ظ م من ر ؤ ي ة وجه الله إ ن م ا يقاربه أ ن أ ه ل ا ل ج ن ة إ ذ ا دخلوا ا ل ج ن ة قال لهم ربهم أ ح ل ل ت عليكم رضواني فلا أ ف س ط عليكم بعده أ ب د ا قال الله جل وعلا في آ ه ل عمران ورضوان من الله أ ك ب ر أ ي أ ك ب ر مما عظم ذكره وسلف قبل ذلك الآية فالعطيتان العظيمتان في هي رؤية وجه الله و أ ن يحل الله جل وعلا على أ ه ل ا ل ج ن ة رضوانه الذي لا ص ف ط بعده كما يقول تبارك وتعالى في الحديث القدسي و أ خ ب ر عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم هذه ا ل ع ط ي ة قدر لموسى عليه السلام أ ن يكون له ميقات عند جبل التوك فلما حضر ذلك الميقات كلمه ربه فشعر موسى عليه السلام بلذه الكلام مع رب ا ل أ ن ا م جل جلاله ف ص م ع في مقام ا ل ر ؤ ي ة وحق له صلوات الله وسلامه عليه قال رب ارني أ ن ظ ر إ ل ي ك قال العلي الكبير لن تراني وحتى ي ت م ئ ن قلب م و س أ ن ليس ذ ا ك شيء فيه قال له ربه ولكن انظر إ ل ى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني ثم من الذي أ خ ب ر ن ا بما وقع أ خ ب ر ن ا الواحد ا ل أ ح د قال الله يتكلم عن ذاته العليه الذي ليس كمثله شيء قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقه فلما أ ذ ا ق قال سبحانك تبت اليك و أ ن ا أ و ل المؤمنين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 لا ت غ م و ن في رؤيته ومعلوم أ ن القمر مخلوق لكن ليس المقصود تشبيه الله بالقمر تعالى الله ان يوصل بهذا ونبينا صلى الله عليه وسلم أ ع ل م كل أ ح د من الخلق بالله أ ن يقول ذلك لكن المقصود أ ن الناس اليوم لعلو م القمر على كثرتهم في ا ل أ ر ض لا يغمون لا يجزحمون في ر ؤ ي ة القمر فكذلك أ ه ل ا ل ج ن ة على كثره عددهم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 ونهى النفس عن الهوى ا فان الجنه هي امكم وقال ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال وانذر به الذين يخافون ان يشعروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع وقال باسباب التوثيق قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما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 قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه القيم جامع بيان العلم وفضله ان مالكا وعبد العزيز احداث اثنان من علماء المدينه كانا يترددان الى ابن هرمز رحمه الله ويتردد معه رجل يقال له محمد بن ابراهيم بن دينار ومحمد هذا معه صحبه فكان ابن هرمز اذا ساله مالك وعبد العزيز يجيبهما و إ ذ ا س أ ل ه محمد ابن إ ب ر ا ه ي م بن, بن دينار ومن معه لا يجيبه فوقع هذا في نفس محمد فقال ي ب ن ه ا م س ل ن في نفسي عليك شيئا قال و م ا ه قال ي س أ ل ك مالك وعبد العزيز فتجيبهما و ن س أ ل ك فلا تجيبنا فقال هذا العالم الرباني ي في يبنى أو أ وقع قد قلبك ذلك خ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 قال بعض العلماء ك ابن الحارث معلقا على ا ل ق ص ة قال والله هذا هو الدين الكامل والعقل ا ل ر ا ج ع ليس كمن يهدي بالهذيان ثم يطالب الناس أ ن يعظموا قوله في القلوب كما يعظم ا ل ق ر آ ن فالعاقل الذي يبلغ عن الله يقع ما يجب ق ع ما ي أ ن يقع بين عينيه الخوف من ربه إ ذ ا تكلم بالشرع ولئن كان كل أ ح د مطالب بعمل ولئن كان كل احد م ط ا ل ب ب أ ن يخشى الله ف إ ن المتصدرين للعلم والوعظ و ا ل خ ط ا ب ة وغيرها من الدروس هم أ و ل ى الناس بان يخاطبوا بهذا قال الله إنما يأشى الله من يأشى عليه ليس الهين الله العلمة فالكلام عباده الله وعن رسوله وسلم رسوله صلى الله عليه وسلم ليس ثم إ ن الانسان يعلم أ ن ه يجب عليه مع خوفه من ربه ان يعظم رجاه في مولاه ف إ ن الله جل وعلا حلي كريم حريم رحيم م ن ر ح لا رب غيره ولا إ ل ه سواه ولا أ ح د أ ع ظ م منه رحمه جل جلاله ومع ذلك ينبغي أ ن يجمع مع, بين هذين مع هذين محبته تبارك وتعالى حبا لا يعجبه حبك ل أ ي شيء غير、الله. هذا ه ما يمكن أ ن يقال عن أ ه ل ا ل ج ن ة وقد ذكر الله جل وعلا نعيما ظاهرا لا يحتاج, لا يحتاج قارئه إ ل ى مزيد بيان قال ر ل ل تبارك وتعالى إ ن ا ل أ ب ر ا ر يشربون من ك أ س كان مزاجها ك ا ف و ر ة عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا إ ل ى أ ن قال و إ ذ ا ر أ ي ت ف م ر أ ي ت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر و إ س ت ب ر ع وحلوا س ا و ر م ي ف ض ة و ش ق ا ه م ربهم شرابا طهورا إ ن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا كله سماه الله بصورة البروج ق ا ل ذلك الفوز الكبير مع أن ان ل ل قال قبلها ه إ الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم جنات فوفق قواعد ا ل ل غ ة المفترض ولا م ز م على الله أ ن يقال تلك ل أ ن ه ا تعود على الجنات لكن الله قال ذلك حتى يبين أ ن فوز الحقيقي الفوز ح ق ق ي ي ا ل الحقيقي في إ خ ب ا ر الله عنها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 وهذا يناسب حال أ ه ل الكفر وبعدهم جاء حال أ ه ل ا ل ا م ا ن فقال الله إ ن بطش ربك لشديد إ ن ه هو ي ب ت ي ويعين وهو الغفور الوجود وهو جل وعلا وجود بمعنى محب ل أ و ل ي ا ئ ه يتوجز إ ل ي ه م بما يكرمهم بالنعم ويوفقهم تبارك وتعالى للعمل الصالح حتى يلقوا على ذلك العمل ويثيبهم عليه م ل ة وكرما منه فقال الله جل وعلا وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد والعرش سقف المخلوقات سرير ذو قوائم تحمله الملائكه والملائكه يوم, يوم القيامه يحفون حوله وقد كانت الكعبه لا يصلى عندها إ ل ا من جهه واحده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي و م ع ا و ي ة ويزيد ابنه إ في عهد عبد الملك ا ل ن و ر و ا ن أ ي ا م حكم أ م ا ر ه خالد بن عبد الله القسري أ ح د أ م ر ا ء بني أ م ي ة كان الناس وقتها لا يصلون إ ل ا من ج ه ة ا ل م ق ا م و ا ل ص ب و ف تبقى م ت ا ب ع ة أ م ا الجهات الثلاث لا يصلى حول ا ل ك ع ف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 وبهذا عمل فقاء ا ل أ م ص ا ر في ذلك الزمن وبقي الى يومنا هذا ل أ ن ه مندرج ب قول الله جل وعلا فول وجهك شطر المسجد الحرام والمقصود من هذا أ ن الله يقول ب ا ل ح ر ش المجيد والمجيد قرات بالرفع وقرات بالجر ف إ ذ ا قرات بالرفع تصبح س ب ف ا لذوق فقلته على باب الحكام فيصبح هذا وصف لرب ا ل ع ز ة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 و أ م ا ثمود و إ ن بعدت لكنها ق ب ي ل ة ع ر ب ي ة وصل إ ل ى الناس نسب من أ خ ب ا ر ه ا ق ل ي ل ة جدا فجاء ا ل ق ر آ ن وبين الخبر الحق عنهم والقصص ا ل أ م ث ل في أ خ ب ا ر ه م كما قال الله في سور ع د ي د ة من كلامه العظيم هل أ ت ا ك حديث الجنود فرعون وثمود ثم جاءت بل وهي ا ل ا ن ت ق ا ل يسمى في عرف اللغويين إ ض ر ا ب بل الذين كفروا في تكذيب أ ي أ ن ا ل أ م ر أ ن هؤلاء القوم م ك ذ ب و ن بما جئت به والله من و ر ا ئ ه ا ل محيط يعلم ما يقع منهم لا تخفى عليه من عباده خ ا ف ي ة قادر تبارك وتعالى على أ ن يسلمهم ما يريد ثم ق ا ر ب تبارك ت وتعالى يختم هذه ا ل ص و ر ة من ق ر آ ن ه ب م ن ه ق ر آ ن ه قال بل هو ق ر آ ن ا ل مجيد في لوح محفوظ أي في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 وعجب الذنب فهذه ا ل ث م ا ن ي ة لا تعدم اللوح والقلم والعرش والكرسي و ا ل ج ن ة والنار والروح وعجب الذنب خاتمتها قال فيه صلى الله عليه وسلم كل جسد ابن ادم يبنى إ ل ا عجب الذنب ويستثنى من هذا العموم في هذا الحديث أ ن ب ي ا ء الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليهم قال صلوات الله وسلامه عليه إ ن الله حرم على ا ل أ ر ض أ ن ت أ ك ل أ ج س ا د ا ل أ ن ب ي ا ء هذا على وجه الاجمال أ ي ه ا المباركون الحديث عن سوره ة البروج وقد كنا وقد ن إ البروت جمعت طرائق ث ا ث ث في ت ي الإيمان ت أهل ل ا ط ي ق ة ا ل أ ل لإخبار أحوال الأمم السابقة ل ى ب ا ا عن وعن ث ي في الأخاذين ينتقل ن منهج كمن أن أن على وعلى على العصاة الله الله قابل على أن ينتقل من حرقوا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 وسؤال الله جل وعلا ان يوفق ويهدي ويعيد فانه لا حول للمرء ولا قوه إ ل ا ب ا لله فمن اسلم لله امره وقلبه واستعان به جل وعلا وفق قول الله اياك نعبد واياك نستعين فاضرب الرب بالعباده فلا يعبد الا غيره ويستعان على عبادته بحوله وقوله جل شانه هذا هو الطريق الامثل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 صلى عليه منزل ا ل ق ر آ ن هذا ما وفق العلي الكبير ل أ ن قوله والله وحده من يوفق ويهدي ويعين وينفع والله المستعان و عليه البلاغ وصلى الله على محمد وعلى آله